لذا شعبان بسوده وكل قلوب من شرحه شهر خير وشهر عز يا اهلا بجيتك ومرحبا حساب بالزمان بيمك يحسب الطير في صدح عندك يدك تروح بالفرحه هي. احسب لحظاتك بعيوني احسب لحظاتك احسب بعيوني دايما نقول المعززين اصراع طلعوا حتى اللي يصفقون بعد سريعين يعني <تصفيق> اسرع بعد اللي عمان بنواره وعم على البشر سعده بس بس, بس بس بس بس هي اللي عمان بنواره وعم على البشر سعده يا الشهر وردة الشهر مخصوص للهادي ولا قبل ولا بعده لا تسمعون قلت لكم لا تسمعون يا النور ساكن بجفوني يا النور يا النور ساكن يا النور ساكن بجفوني ها ها بالفوليت <تصفيق> بالفوليت <إيه>. هاخذيها <تصفيق> اي يا ابن احرار ميلادك جمعنا بك ألف <تصفيق> يا بدر تشعشع علينا ويا نجم فخرك لاله من فضاله يا بدر الشعشع علينا ويا نجم فخرك لاله نحب يا يا نحبك ياك يا ابو اليمن نحبك شمس تتحال ودام الاسمك علينا نصلي على النبي وآله ها احبك والله يا وحب اللي بجناح السوق لعيونك واجلك لو تروح الصين وجرب طير بغصونك ولي كل الشرف يا لو يسموني مجنون اقول له ما اقول حبك يا, حبك, يا حبك يا في حبك يا محلى في, في, في حبك يا في حبك يا في حبك في حبك في حبك في حبك يا وعني بيصلو الله ايوا النبي العدناني وعلي الاثاني النبي العدناني وعلي الاثاني ما خاب من ولاه ومسكنه استمعي للنظام صلوا على البدر التمام محمد